الله أكبر الله اكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا او نذرا انما توعدون لواقع فاذا النجوم طمست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 وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء أنفراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون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 لا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتوون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين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 فبأي حديث بعده يؤمنون الله اكبر الله